شرعه الله والحذر من معصيته لقوله تعالى ولكن البر من اتقى ومن فائدها أن العقائد لا تجعل لا تجعل غير المشروع مشروعا من قوله وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها من اعتقناه برا ولكنه قال ليس البر فمن اعتقد شيئا غير مشروع من اعتقده برا قلنا لهم إنه ليس ليس ببر لو اعتقده وتقرب به إلى الله فإننا نحذره من ذلك ما؟ استملاب عظم تسلب خائب على تواجه لكم لا يعني ما تسلقه برا ما ما تبرر ب بتسلقي أنا مرة من المرات لو وصلنا بالحديث كان واحد يسألني ويقول بالنبي إنك تعلمه كذا وكذا بالنبي أنا هيتوا داخل حال هذا ما يجوز الحلف بالنبي إحلف بالله ولا لا تحلب. أيوة لما أنه يعني أعاد السؤال قال بالنبي ما عمري أحلى والله أنهاري قضية أنا قلت في حال مناقشة نعم أو استجابي الفوائد لا تسألوني عن شيء لأن هذا يقول بيني وبين اللي كنت مستعد لأقوله من الفوائد الذهن إذا صدم قلل اللي عندك لم نعم نعم طيب الآن نستدوس اللي نريد عليه. أن العقائد لا تجعل غير. أن أن لا تجعله غير مشروعا. لأن هؤلاء يعتقدون أن البر أن يأتي بيوتا من ظهورها. ولكن الله تعالى أبطل هذه العقيدة. ولكن البر من التقوى. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها. لقوله وَأَتُ الْبُيُوتَ من أَبْوَابِهَا. فإن هذه الآية كما تتناول البيوت الحسية كذلك أيضا تتناول الأمور المعنوية نعم ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله تقوله واتقوا الله وجوب تقوى الله تقوله واتقوا الله ومن فوائد الآية أن التقوى تسمى بر وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى وإذا قرنا جميعا قول التعاون على البر والتقوى صار البر في على الخير أو في الممرات والتقوى ترك من هي آخر الله. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح أن التقوى سبب للفلاح في قوله لعلكم تفلحون. والتقوى لها أكثر من مئة فائدة. وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبع. طلبنا من من الطلبة يكتبون فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط. فكتبو حول مئة فاعل كلهم في القرآن، نعم، ومن كان بإمكانه أن يفعل يتفرغ له للساعة، خصوصا لحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويأتي بالفوائد هذا طيب، وتكون له حسن، نعم طيب، ثم قال تعالى وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في هذه الآية وجوب القتال وجوب القتال لقوله وقاتل ووجوب أن يكون في سبيل الله هاي في شرعي ودين لقوله في سبيل الله ووجوب الإخلاص فيه لقوله في سبيل الله ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيطه على الانتثاب ينبغي المتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيطه على الانتثاب <تصفيق> قوله الذين يقاتلونكم هذا إذا قلنا إنها قيد للتهيج والإغراء فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم نعم ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتد ومع المسلمين من باب أولى ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمثل ولا تغل ولا تغدر ولا تقتلوا وريدا. لإن هذا من من العدوان ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله أن الله يحب. بينه لي نين؟ لا. خاص للأخ. بس إن الله لا يحب المعتدين. هذا نفى. ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب وهذه نفي اشتقوا لأنه لا يمكن أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب إيه. نعم لو كان لا يحبه أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم نعم ومن فوائد الآية قلنا تحليم الاعتداء ببينناها ومن فوائد الآية جسم تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة نعم. الدليل لا تعتدوا, لا تعتدوا إن الله لا يحب المتدين وقد سبق لنا أن فوائد الحكم الحكمة واحد اثنين ثلاث نعم يبينها لنا حسين عموم العلة عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون أربعة هذا كان قال مكان القياس إيه لكن بس ما ما بينه كان القياس هو هو هو أعراضه لكن ما عبر عنه <تصفيق> واضح عموم الحكم بعموم علته كمثله قل إن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر وقل لا أجد فيما ما لي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتدن أو مسبوع ما يتدنأو لما مسبوح أو لما حنزيل فإنه رزس إنه رزس هذا العلم يأخذ منها أن كل رجس فهو حرام، ولا لا؟ إذن صارت الفوائد أربعة، الحمد لله. فوائد أربعة. نعم. إيه في حوار كده؟ هاه؟ استنباط ومن كان القياس في, في ملستا... ملتا... ملتا... نا. زيادة طمأنينة العبد. نا. وثالثاً العموم. العموم بعموم الدعاء. نعم. نعم. فيه رابع له تذكرتهم هذا هذا هذا اللي احنا ذكرنا اخيرا و كان القياس كان القياس واضح على خير. ممكن دخلت لكن ما تقتص اي فكل قياس وان دفتر كتبه يكون القياس جلي من جلي ولا هموان عموم الحكم بعموم العلة. كيف نعدنا توأر بس؟ أربعة. أربعة اللي بنتكلم. أربعة رسالات. مكرر. مكرر اللي. ما هو كيس. أنا ما فهمت لأن إن إن واحد. طيب نعيدها إيش؟ طيب هل إحنا عدناه؟ بيانس مو الشريعة. هذا واحد. متفق عليه؟ زيادة طمأنينة المكلف هذه اثنين. وكل واحد غيره يعني واضح. والثالث. عموم الحكم بعموم العلة. وش بعد؟ ما سمعت عنه كان قياس. هو مكاني قياس. ما حسنا. إذا صار الثلاث. طيب. <تصفيق> ف... و... ثم قال الله تعالى: <تصفيق> وقتلهم حيث تركتموه، <تصفيق> واخرجوهم من حيث آخروكم، والفتن وأشد من القتل إلى آخره. في هذا تقوية الحس. على قتال هؤلاء يعني اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم اقتلوهم حيث يثقفتموهم والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين وقاتلونكم فيجري فيه مسضر فمن فواد الآيات الكريمة وجوب قتال الكفار أينما وجدوا لقوله حيث يثقفتموهم ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجود قت قتالهم في أي زمان موجود لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن, أن نخرج هؤلاء المفار كما أخرجوا المعاملة بالمثل المعاملة بالمثل يقوله وأخرجوه من حيث أخرجوه ولهذا قال العلماء إذا مثلوا بنا مثلنا بهم وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلا بمثل سواء بسواء ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة بالكفر وصلت عن سبيل الله أعظم من القتل فيتفرع على هذه, على هذه الفائدة أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار أولا لأن استعمار الأفكار فتنة واستعمار الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب الخيرات والاقتصاد وما أشبه ذلك نعم فالفتنة أشهد لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين والدنيا والآخر ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم فرمة المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ومن فوائدها أيضا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهلهم لقوله حتى يقاتلكم فيه فإن قلت ألا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَلْ لَكُمْ نقول لهم هل هذا يعارض الحديث؟ لا ما لا ما يعارضه؟ ما الفرق؟ أو ما الجمع؟ لا. لا. لا. الجمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام ولا يجوز مهما كان الأمر وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب من باب المدافعة ولهذا نقاتلهم بقدر ما نقصر شوكتهم فقط بقدر ما نقصر شوكتهم طيب ومن فوائد آية الكريمة أنه يعني قوة قتال الأعداء لأنه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني إن قاتلوكم في مزل الحرام فاقتلوهم أما علاقات فإن قتلوكم فالمعنى فإن قتلوا بعضكم لأنهم إذا قتلونا كيف نقتلوهم المعنى قتلوا بعضنا فلنقتلوه ومن فوائد آيات الكريمة إثبات عز لله عز وجل بقوله كذلك جزاء الكافرين حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم والجزاء من جنس العمل. العمل ثم قال الله عز وجل نعم. إيه نعم إلا في مكة إيه؟ إلا في مكة مستثمر لأنه قال في المسل الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم من المسل الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم مع, مع, أنه مع أنه فيما يظهر أنه لا يمكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول الله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح وهذا خبر صاجر لكن قد يقاتلون ولو كانوا غير خفا فإذا قاتلونا فيه قتلناهم حجاج يقول هذا اعتداء الحجاج يقول إن سؤال الله عز وجل اتدى. أين خله بعد؟ نعم. كذلك كذابو كافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الاستفادة من هذه نعم. من هذه الآية الكريمة. تمام عدل الله سبحانه وتعالى. حيث جعل أحكامه وعقوبته. مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوب يذهب. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يعني فلا تقاتلوهم قد غفر لهم أو فاغفروا لهم وارحموهم نعم فالمعنى أنه إذا انتهى أخوانا عن قتالهم فإنما غفرت الله ورحمته تسعوهم ثم قال تعالى وقاتلوا هذي متلذذ سن اليوم ها الدين لله ثم حتى لا تكون فتنة لا وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهى فإن فلا عدوان إلا عدواني انتهى ما ما خذنا إلا بس ما خذنا فلمن انتهى بس حتى فلا وين عل اللي على ظالمين؟ ماخذناه؟ أجل تبقى مع الآيت الأخرى، نعم. هذا أمر مغيم بغاية، غاية عدمية ولا إيجابية، عدمية حتى لا تكون فتنة حتى لا توجد فتنة، والفتنة هي الشرك. والصدر عزيز الغاية الثانية ييجابية ويكون الدين لله بمعنى أن يكون الدين غالبا ظاهرا ما يعلو إلا الإسلام فقط وما دونه فالدين معلوم عليه يؤخذ على أصحابه أصحابه عن يد وهم غالب هاتين رايتين ألا تكون فتنة والثاني أن يكون الدين لله وأنه مبتدأ والحرام صفته وبالشهر جاروا نجو خبره وقوله والحرومات قصاص مبتدا وخبر ومعنى قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني منا أن الشارع الحرام يكون بدلاً <تصفيق> عن الشارع الحرام. إن هاه؟ لا خلاه. هاه؟ طيب. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا يعني عن قتالكم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني فإنه قد انتفى عنهم الظلم وحينئذ لا يكون عليهم عدوان وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيلا كما في قوله تعالى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل هذا في قصة موسى وما نفت لا عدوان علي يعني لا سبيل علي وقيل لا عدوان علي لأنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمعنى لا عدوان أي لا مقاتلة لهم وهو من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم ليس معنى أن فعلكم هذا عدوان لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلطفه. وقال فلا عدوان إلا على الظالمين. أين خبر لا؟ يجوز أن يكون خبرها الجار ومجرور في قوله على الظالمين، ويجوز أن يكون خبرها محدود. والتقدير فلا عق فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين. ثم قال تعالى الشهر الحرام بسال الحرام وسبق الكلام عليه. والمعنى وهذه الجملة الأولى لها معني المعنى الأول أنهم إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك فإنهم فإن مقاتلكم إياهم بالشهر الحرام كمقاتلتهم إياكم بالشهر الحرام فيكون هذا في مقابلة هذا وقيل معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام أنه لما صدوكم في الخديبية عن أداء العمرة بالشهر الحرام فإنكم ستقضونها بالشهر الحرام من العام القادم فيكون تكون عمرتكم في شهر حرام بدلا عن الشهر الحرام فيكون الشهر الحرام الأول السنة السادسة من الهجرة والثاني السنة السادعة من الهجرة <تصفيق> يعني فلا يغمكم ذلك ولا يحزنكم فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم من عمرة في هذا الشهر فإنها لم تفوتكم في الشهر الثاني هذا المعنى المعنى الأول ها أن الشهر الحرام يعني إذا قاتلوكم بالشهر الحرام فقاتلوه ولا تستعظموا ذلك فإن قتالكم إياهم في شهر الحرام مقابل لقتالهم إياكم في شهر الحرام وهذا من تمام العدل أن تعامل غيرك بمثل ما عاملك به الوجه الثاني الشهر الحرام الذي تقضون فيه العمرة من السنة السابعة بالشهر الحرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة ولكن كفار قريش لعنادهم وعصبيتهم الجاهلية منعوه أن يدخل إلى مكة وقاضاهم على أن يرجع من العام القادم وأن, وأن يبقى فيه ثلاثة يوم كما هم معروف. وقولها الحرمات قصاص الحرمات جمع حرم والمراد بالحرم كل ما يحترم لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه بمثله ومن انتهك نفس, نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله وهكذا الحرمات الحرمات جمع حرم والحرم جمع حرام نعم جمع حرام والمعنى أن كل شيء محترم يكون بدلا عن الشيء المحترم الآخر وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون أشهر الحرم والقتال فيها ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليه ولهذا قال مفرعا على ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم طيب فمن اعتدى عليكم أي تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ الماء أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قوله هنا فاعتدوا عليه ليس, مق... ليس أخذنا بالقصاص اعتداء لكنه سمي اعتداءا لأنه مسبب عن الاعتداء مسبب عنه فكأنه يقول أنتم إذا اعتد عليكم أحد فخذوا حقكم منه وسمى ذلك عروانا لأن سببه، ها العدوان لأن سببه العدوان ثم إن فيه نكتة أخرى وهي أنه من المعروف أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدي عليه قل ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم كما أنه هو طغى واعتدى فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه فيكون في ذلك يكون في ذلك سببان لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء السبب الاول عن الله عن القصاص لا السبب عن الصك دي هذا التعبير بالاقتضاء التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان السبب لهذا هو الاعتداء عبر <تصفيق> عن القصاص بالاعتداء لانه سبب لأن سببه الاعتداء طيب هذا واحد الوجه الثاني انه طيب قلنا لك ده معتدي قد يكون نعم. يكون الله سبحانه وتعالى يقول إنكم في قصتكم نعم. لا تعرفوا أنفسكم في مقام ذل، بل أنتم في مقام مثل ما جعلوا أنفسهم في هذا المقام. واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم بمثل. ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة. وقال إن التفضيل فأعددوا عليه مثل ما اعتدى عليكم على أن تكون مثل هنا مفهولا مطلقا أي عدوانا أو اعتداءا من اعتدائه ولكن الصواب أنها ليس استدائلة وأنها أصلية وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء بدأ يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول الشيء بدرها بحيث يكون المثل مطابقا لما تدي عليكم به في هيئته وفي كيفيته وفي زمانه وفي مكانه فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوا فاقتلوا إذا اعتدى أحد عليكم بقتال في الأشفر الحرم نعم فقاتلوا فيكون هنا دالة على المقابلة والعوض كما هي في قولك اشتريت الثوبة نعم بدرها فيكون معنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلا تماما لما اعتدي به عليك زمنا ومكانا مشبعات ومكان وكيفية بمثل ما اعتدأ عليكم واتقوا الله اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه بماذا؟ في فئة أوامره واجتناب نواهيه وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص لأن الإنسان كما تعرفون إذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى. أليس كذلك؟ لذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجوز لكم ما, ما يجب لكم من القصاص. نعم؟ قال واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا. أمرنا أن نعلم. وهذا أوكد من مجرد الخبر. هذا أوكد من مجرد الخبر. يعني لو قال واتقوا الله إن الله مع المتقين هذا خبر لا شك مؤكد لكن إذا قال أبلغ يعني يجب أن تعلموا أن الله مع المتقين فيكون هذا أبلغ من مجرد الخبر وقوله تعالى مع المتقين أي المتخذين وقاية من عذاب الله وكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه مع المتقين مع الصابرين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 أدنى من ذلك أكثر يكون الله تعالى معهم أينما كانوا بل أشد من ذلك أن الله تعالى قد ذكر معيته مع المنافقين كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهنا ذكرة معية على ثلاثة أوجه ذكرت باعتبار وصف محمود مثل مع المتقين مع الصابرين وما أشبه وذكرت باعتبار وصف مذموم مثل يستفون من الناس ولا يستفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القوم وذكرت مجردة عن هذا وهذا ما يكون من نجوة ثلاثة إلا ورابعهم إلى قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وكما في قوله أيضا في سورة الحديد التي تلتها سورة قد سمع قال فيها إيش الله الذي هو الذي خلق السماوات الأرض هو الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يزل من السماء وما يعرج فيها وما عاكم أينما كنت والله بما تعملون بصير فلا بد لنا هنا من عدة أمور الأمر الأول هل ما ذكر من معية الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة هل ينافع له الله أو لا الجواب لا ينافي لا شك أنه لا ينافي لماذا لا ينافي علو الله كيف نقول إن الله مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ونقول إنه لا ينافي علوه الجواب على هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه وما جمع الله بينهما في كتابه فليس بينهما تناقض الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كل شيء تراه في القرآن فإنه ما يمكن يتناقض إذ لو جاز التناقض في خبر الله عز وجل لكان معناه أن أحد الخبرين كذب وهذا مستحيل في أخبار الله عز وجل إذن لا تناقض لأن الله جمع بينهما في القرآن ثانيا رجل الثاني لا تناقض بين معنى العلو ومعنى المعي فإن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ويقول نسير والنجم معنا ويقول نسير و... و... والجبل الفلاني معنا وهو بعيد عنهم القمر موضوع في السماء والنجم موضوع في السماء والجبل بعيد يا الله شاهدون وما ذلك يقولون إنه معنا فهل لازم من المعية أن يكون الشيء مخالطا لك؟ ها؟ لا قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك إذا كان هذا ممكن في حق المخلوق فهل يكون ممتنعا في حق الخالق هذا الجواب لا لأن الله تعالى أعظم وأوسع وأعم إحاطة من خلق السماوات السبع كلها والأراضون السبع في كف الرحمن نعم كخردلة في يد أحدنا واضح؟ الوجه الثالث أن يقال لو قدر أن بينهما أي بين المعية والعروب تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يكون في حق الخالق لماذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه الله تعالى ليس كمثلي شيء ولا يمكن أن تقيس الله بالخلق أبدا الذي يقيس الخالق بالمخلوق لا شك أنه ظالم لأن الله يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فبهذه الوجوه الثلاثة علمنا أنما ما أثبت الله النفس من المعية فأنه لا يقتضي لا ينافع له، ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعيات الثلاث تختلف بحسب مقتضياتها، فمثل المعية التي علقت بوصف النحمود، وش مقتراها؟ مقتراها ما الإحاطة؟ النصر والتعييد نعم والتثبيت وما إلى ذلك هذا مقتضاه فهنا مع المتقين يعني بنصرهم وتعييدهم وتثبيتهم وتطمين قلوبهم ومساعدتهم على لزوم التقوى كذلك مع الصابرين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك واعلم أن هذا القسم من المعية تارة يعلق بشخص وتارة يعلق بوصف المعية الخاصة تارة تعلق بوصف وتارة تعلق بشخص مش مثال معلقة بشخص قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هذه معية مقيدة بشخص مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقال الله تعالى لموسى وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرد هذه مقيدة بشخص أما المقيدة بالوصف في مثل قوله مع المتقين مع المحسنين مع الصابرين ومع أشفى ذلك هذه مقيدة بالوصف ويسمي, أهل العلماء ويسمي العلماء هذه المعية التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت يسمونها المعية الخاصة لأنها تقتضي النصر وتأييدا بهذا المعية بوصفه أو شخصه أما الثاني الذي في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ولا أبنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فهذه معية تقتضي الإحاطة في الخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى غير ذلك من معاني ربوبية سبحانه وتعالى نعم أما الثالثة التي علقت بوصف مذموم فإنها تقتضي ما الإحاطة التهديد لهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الرب عز وجل وهو معهم هذه مقتضيات معية عند أهل السنة والجماعة وأنكروا غاية الانكار على من زعم أن مقتضاها أن الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم أو حال في أعيانهم وليال بالله وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم يقولون إن الله عز وجل مع الخلق في أمكنتهم بسوء الله عليه فلا ينزهون الله تعالى عما ينزهون منه أدنى أولادهم على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن الله تعالى يكون مع الإنسان أخبث مكان أولا لأن هذا مذهب ويقتضي الذي يقولون أنه مختلف حتى بأعيان المخلوقات لا مشارك الله في الأماكن يقتضي أن يكون الخالق جل وعلا حالا في ذات أخبث الحيوانات هؤلاء يدعون أنهم من أهل الطبلة وأنهم من المسلمين وصاروا أخبث من النصارى. النصارى وش قالوا إن إن الله حال بمن في عيسى عيسى نبي من الأنبياء رسول من الرسل من أول العزم. لكن أولئك والعياذ بالله آل الحلو يقولون إنه حال حتى في أخبث الأبدان من الحيوانات. نسأل الله العافية. دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود على هذا ولا ناس آخرين أخبث من هؤلاء وأو. وأخبر إذن المعية عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي ما نقول لا تستلزم فقط لا تقتضي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الخالق مخالطا للخلق لا في أمكنتهم ولا في ذواتهم فإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه واضح؟ لكنها تختلف مقتضياتها حسب ما أشرنا إليه قد تقتضي التهديد وقد تقتضي النصر والتأييد وقد تقتضي مجرد الإحاضة والعلم فهنا لا يلتبس عليك الأمر ولا يكون في, في ذهنك أو في فهمك هذا المذهب الخبيث ومن العجائب أن هدماء الجهمية قالوا بالحلول الذي أشرته إليه وأن متأخريهم قالوا بالنفي المحر قالوا إن الله لا يوجد في مكان فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ما في الشيء ولهذا قيل لبعضهم قال بعض العلماء لو قال لنا قائل صفوا لنا العدم ما وصفنا بأحسن من هذا الوصف هذا وصف محيط بصر الله العافية والسلام فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وقالوا نحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه بذاته وأنه علي على خلقه وأن علوه من لوازم ذاته وأن وصف الله به نفسه من كونه ينزل إلى السماء الدنيا وكونه يقرب من بعض عباده وكونه مع الخلق كل هذا لا ينافي علوه لأن الله عز وجل محيط بكل شيء فهو كما قال شخ قريب في علوه علي في دنوه ولكن الشيء الذي يعتر الإنسان في هذه الأمور وإنه الشبه التي تعتريه حيث يظن أن الخالق مثل المخلوق فيقول كيف يكون في السماء وعلى العرش ثم تقول إنه معك كيف يكون فوق السماء وعلى العرش ثم يقرب منك من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وما أشبه ذلك فنقول إن هذا الفهم إنما جاءك حيث ظننت أن صفات الخالق وصفات المخلوق الآن انظر في نفسك روحك التي بين جنبيك هل صفاتها كصفات الجسم؟ لا. لا تروح في الليل إذا نمت يمين ويسار وترجع نعم وإذا مات الإنسان صعد بها إلى السماء حتى تصل إلى السماء السابعة قبل أن يدخل ثم ترجع هل يتصور هذا أن يكون الجسم؟ ولا ما يتصور؟ ما يتصل أن الجسم لا سعد بهذا السرع هو يرجى بهذا السرع فإذا كان هذا في مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل ما يمكن أن تقيسه على الجسم فكيف بالخادر يقول بعض مشبهة بعض, بعض الناس اللي عندنا هنا في بلادنا يقولون تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر معنى ذلك أنه دائما نازل لأن, لأن ثلث الليل مستمر مستمر دائم إذا طلع الفجر عندنا وإذا باقنا شوي على اللي غرب عنا نقول هذا قولوا إن الرسول كذا أحسن الرسول عليه السلام قال هالكلام يخاطب جماعة أصحه منا عقولا وأعمق منا فهما ما أورده هذا الإراءة لأنهم يعرفون أن الرب عز وجل ليس كالمخلوق الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول إنه الآن نازل في الثلث الآخر من الليل في هذا في هذه الجهة من الأرض النازل السماء الدنيا حين يكون ثلث الآخر على هذه الجهة من الأرض والجهات الأخرى اللي عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازلا ولا لا ما يكون نازل والله على كل شيء قدير ألا يجوز للإنسان أن يرد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله لأن الآية كما ترون هذه في سياق الجهاد في سياق الجهاد كما أنها في مقدمة الحج في مقدمة آيات الحج فيدخل فيها الإنفاق في الحج ولا لا نعم يدخل فيه. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تلقوا بأيديكم بعضهم يقول النباه هنا زائدة أي ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة والصواب أنها أنها باق أنها أصلية وليست الزائدة وأن معنى ألقي بيده أقوى من معنى ألقي يده لأن ألقي بيده أي أنه وضع يده فلم يكن بها حراس بخلاف ألقى يده إلى التهلكه، وأيضا يمنع أن نقول المعنى ألقى يده يمنعه قوله إلى التهلكه إذ لو كان المعنى ألقى يده لقال في التهلكه ولم يقول إلى التهلكه فالباء أصلي والمعنى لا تلقو بها بمعنى أن لا يكون منها حراك ألقى بيدك كما يقول ألقى بعصاه ألقى بيده إلى التهلك كأنه سلمها إلى التهلك والتهلك تفعيلة من الهلاك والمعنى لا تلقوها إلى ما يفلقكم نعم فما معنى قول لا تلقو بأيديكم التهلك المعنى لا تلقو بها إلى ما فيه الهلاك الحسي أو المعنى كلاهما أو كلاهما كلاهما. نعم لأنها وردت في من امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البدل في سبيل الله وهذا هلاك حسي ولا معنوي ها هذا هلاك معنوي لأنهم أهلقوا أنفسهم بترك ما يجب عليهم من الجهاد والإنفاق فيه على أن هذا الهلاك المعنوي يترتب عليه الهلاك الحسي لأنهم إذا تركوا قتال الآداء غاكلهم الأعداء وتسلطوا عليه وإذا تركوا الانفاقة في سبيل الله لقتال الآداء أيضا تسلطوا عليه كذلك يدخل فيها الإلقاء بالتهلك الإلقاء باليد إلى اله... التهلك إلى الحسية ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للمخاطر نعم ما يجوز للإنسان يعرض نفسه للمخاطر مثل أن يلقي نفسه في نار أو في من يغرقه أو ينام تحت جدار مائل للسقوط أو ما أشكه ذلك نعم فإن هذا حرام ويدل على هذا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم حيث يدخل في هذه الآية لا تقل عنفسكم كل ما يؤدي إلى ضرر البدن وإن لم يصل إلى درجة القتل الدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وأجنب وإذا, الليل بارد وإذا الجو بارد فتيمم وصلى بأصحابه فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بهم رأي إما فتيممت فرحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره مع أنه لو, لو كسل يعني يقين بيموت ما بعد كل حال لكن دلت في الآية على أنما ما كان سببا للضرر فإنه داخل في النهي كل شيء يضر بدن فإنك منهي عنه ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حلال حلال حلال, حلال؟ ليش؟ لأنه يضر باتفاق الأطب أنه ضار كما أن فيه ضياع للمال أيضا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضافة المعنى طيب. إذن لا تلقوا بأيديكم من التهلكة يشمل الإلقاء بالليل إلى التهلكة الحسية والمعنوية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أحسنوا في الأمر ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله يحب المحسنين الأمر بالإحسان يشمل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق فما هو الإحسان في عبادة الخالق الإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الفرق بين الجملتين ظاهر جدا فالأولى عبادة طلب والثانية عبادة خوف تعبد الله كأنك تراه تقلبه أو إن لم تكن تراه فإنه يراك تخاف منه والمرتبة الثانية أدوى ولا أعلى المرتبة الثانية أعلى أدوى ولهذا قال فإن لم تكن فالمرتبة الأولى أعلى أن تعبد الله طالبا للوصول إليه لا خوفا من عقابه وإن كان العبادة للأمرين جميعا لكن الأولى أعلى أعلى شأنه أما الإحسان في معاملة في الخلق فإن الإحسان في معاملة في الخلق جمعها كلمة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتي إليك. هذه كلمة جامحة. أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتي إليك. نعم إذا إذا عامل الناس إذا عامل الردود الناس على هذه على هذا منهج أحسن ولا ما أحسن؟ أحسن. ها؟ أحسن. طيب. رجل عنده سلعه فيها عيب لكنه عيب لا يبي فباعها الى شخص ولا اخبره يكون محسن في المعامله لا غير محسن ليش لانه ما اخبره لانه لا لأنه لا يحب ان يأتي اليه احد بهذه المعاملة ما يحب اذا ما احسن لكن عامله وقال إن في السلعة عيبا وكذا وكذا يكون محسنا يكون محسن كذا طيب بعض الناس بهذه المناسبة يريد أن يبيع سلعة ويعرف انبهع فيعرضها للبيع ويقول ترى تشتريها على أي صفة كانت ترى كل عيب به، كل عيب به. كان السجارة يقول ترى ما بعت عليه كل الكفرات ولا طار القيادة فقط نعم ولا حد عيونه. يجوز هذا ولا لا. هل يعقل واحد يشري مثلا بستة ثلاث يشري طار القيادة أو كفر ما يسوأ لم له جديد معقول هذا ولا لا لكن هم يقولون هكذا على شاد لو يرقى بها عيب ويجي وقلوا برده لأجل العيب قالوا نشرطين هذا فما رأيكم في هذه المعاملة إحسان ولا إساءة إساءة إساءة إذن يجب أن يبين نعم لو فرض أن هذا الرجل اشترى هذه السيارة ولا علم أن بها عيب ثم باعها وخاف أن ترد عليه بعيب فاشترت نتاج هذه الشروط فإن هذا فإن هذا جائز هذا جائز وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ رسول الله على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط البراءة من العيوب فإنها تلزمه والمذهب يقولون إن أبراءه من العيوب بعد العقد برئ وإن أبراءه قبل لم يبرأ <تصفيق> نعم ولكن الصواب أن المسألة ما ترجع إلى الإبراء قبل العقل وبعده وإنما ترجع إلى إلى علم علم الإنسان علم الباء بالعيب أو عدم العلم فإن كان عالما لم يبرأ إلا إذا عينه كترى فيها العيب الفلاني ورغي ودخل على بصيرة وإن لم يكن عالما برئ وإن لم يكن عالما برئ يعني. مش تما قال فوق... ااا ها شلونه قال المذهب يبرع ااا المذهب بعتها على السجارة ويوم بعتها قلت تعال إحنا الآن في مجلس الخيار ترى كت بكل عيب فيها وقولنا صابر وهو يدري العيب الفلاني لكن هو معلم المذهب يقولون إنه يبرع مم. يبرع مم. يبرع ما... لو لو وجه عيب ما يرجع عليه لماذا؟ لأنه أسقط الحق بعد ثبوته بالعقد. أما لو قلت أبيع لك السيارة هذه وترى فيها كل عيب وقلت أنا راضي وشريتها منك فإنني لا يلزمني هذا إذا وجدت العيب أرد عليك إذا قال همك نسقط الخيار قلت نعم نسقطه قبل أن يثبت يعني ما يثبت الخيار إلا بعدها بعد العقد. إلا بعد العرض واضح؟ لكن الصواب الذي ذكر شخصا منه هو المروي عن الصحابة أن المدار على إيش؟ على علم البائد أو عدم علمه نعم وضيح عائد السلع حتى لو لم يطلب المشترك نعم لو لم يطلب المشترك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه إيه نعم قال وأحسن إن الله يحب المحسنين ولو لم يكن من الإحسام إلا هذا لكان كافياً للمؤمن أن يقوم بالإحسام إن الله يحب المحسنين إخوان الإنسان ربما يصب لشخص كأساً من الماء من البراعم يستطيع هذا إحسام ها حسن ولا لا؟, لا. إحسان. إذا فعلت هذا فستشعر أن الله يحبك. الله يحبك لأن هذه نقطة مهمة ومفيدة إنك إذا فعلت الإحسان تشعر بأنك ترجو بذلك محبة الله. لأن الله يقول أن الله يحب المحسنين. إذا أخبرت أخاك. بمسألة من العلم فهمتها إحسان ولا لا إحسان استشعر هذا المعنى أنك بهذا العمل تعرضت لمنحبك وهكذا الله مجوب قتال كفار حتى ينتهو عن الفتن لقوله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويستفاد من منها أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد الدعوة الإسلامية وذلك ببذل الجزية فإنهم لا يقاتلون ويستفاد منه أنهم إذا انتهوا إما عن الشرك في الإسلام وإما عن الفتنة بالاستسلام فإنه لا يعتدى عليه لقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ويستفاد من الآيات الكريمة أيضا أن الظالم يجازى بمثل عدوانه بقوله فلا عدوان وقد قلنا فيما سبق إن مثل هذا التعبير يراج به المماثلة للفعل يعني أن تسمية الاعتداء تسمية الموجزات اعتداءا من باب المماثلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يستفاد من هذه الآيات الكريمة تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنه إذا فاتهم قضاء عمرتهم بالشهر الحرام فيمكنهم <تصفيق> أن يقضوها بالشير الحرام من السنة الثانية كما حصل ذلك ومن فوائدها أيضا أن الحرمات قصاص يعني أن من انتهك حرمتك فلك أن انتهك حرمتهم مثلا بمثل ولهذا فرأ عليها قوله فمن اعتذى عليكم فاعتذوا عليه بمثل ما اعتذى عليكم ويستفاد من الآلات <تصفيق> الكريمة أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه لقوله بمثل ما اعتدى عليكم فلا يقول الإنسان أنا أريد أن اعتدي للتشفي ومن ثم قال أهل العلماء قال العلماء إنه لا يقتص من الجاني لا يقتصه إلا بحضرة السلطان أو نائبه لا يقتصه إلا بحضرة السلطان أو نائبه من الجانب خوفا من الاتداء أن الإنسان يريد أن يتشفى من لنفسه فاعتدي أكثر مما يمثل به أو ما يشبه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين وفي كل حال بقوله واتقوا الله ومنها إثبات أن الله مع المتقين لقوله واعلموا أن الله مع المتقين ومن فائدها تأكيد هذه المعية ولهذا قال واعلموا لم يقتصر على مجرد أن يخبر بها بل أمرنا أن نعلم بذلك وهذا أمر فوق مجرد الإخبار ومن فوائدها أيضا إحاطة الله عز وجل بالخلق وتأييده للمتقين الذين يقومون بتقواه ووجه ذلك أنه من المعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة من المعلوم أن الله فوق جميع الخلق ومع ذلك فقد أثبت أنه مع, مع الخلق وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى وليس معنى كونه مع الخلق أنه في مختلط بهم أو حال في أمكنتهم كما ذهب إلى هذا الوهم الفاسد من الحلولية من الجهمية وغيره ومن فوائد الآية الكريمة فضلة التقوى حيث ينال العبد بها إيش معية الله فإنهم من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤجلك ويثبتك فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى وأما الله مع المتقين ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله يستفاد من هذه الآية الكريمه وجوب الإنفاق في سبيل الله وجود، نين عرفت الوجوب الأمر، الأصل في الأمر الوجوب, الوجوب. هل يدخل في هذا الزكاة ولا لا؟ نعم. نعم، تدخل هي أول ما يدخل لأن هي أوجب ما ي... ما يجب، أوجب ما يكون من الإنفاق في سبيل الله زكاة، أوجب من الإنفاق في الجهاد، وفي أصله الرحم، وفي بر الوالدين، لأنها أحد أركان الإسلام. نعم. ومن فوائد الآية الكريمها الإشارة إلى الإخلاص في العمل من أين؟ سبيل سبيل سبيل سبيل من قوله في سبيل الله. ويدخل هذا يدخل في هذا كما قلنا في التفسير القصد والتنفيذ أن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله كذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لا تقل أريد أن أنفق وأنفق كل شيء لا تسرف ولا تقتل ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلك تحريم الإلقاء باليد إلى التهلك من أين توخذ التوفيق ما تقرأ من قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقد سبق في التفسير أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل وفعل محرم أو بعبارة أعم يتناول كل ما فيه هلاك على الإنسان وخطر في دينه أو دنيا ومن فوائد الله الكريم الأمر بالإحسان لقوله وأحسنوا وهل الأمر للوجوب أو للإستحباب أما الإحسان الذي به تمام تمام الواجب فهو للوجوب وأما الإحسان الذي به كمال العمل فهو للسحب فمثلا إذا قورنا الإحسان بالعدل صار المراد صار الإحسان على سبيل ال لا على السحبة لأن العدل هو الواجب يكون إحسان فضلا زائدا عن الواجب كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومن فوائد العدل الكريمة فضيلة الإحسان من أين تؤخذ؟ إن الله مع المحسنين يحب المحسنين نعم إن الله يحب المحسنين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله يحب المحسنين وهي محبة حقيقة على ظاهرها وليس المراد بها الثواب ولا <تصفيق> إرادة الثواب خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا, لا يكون بمثابته فإن مجرد إرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن شبهتهم هو أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين وبينا بطلان هذا التعليم وأنه مخالف للنص ولإجماء السلف ومنقوض بما ثبت في الحس في السمع والعقل إو الحس بما ثبت في السمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن وحدا وهو حصى جبل يحبنا ونحبه والإنسان يجد أن دابته تحب بعيد إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه وآتت إليه وكذلك غيرها من المواشي. طيب، و... نعم بس انت ثم قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أتم الإتمام يراد به إنهاء الشيء، ويراد به إكمال الشيء. أتممت عليكم نعمتي أي؟ أكملتها. أتممت هذا العمل. يعني أنهيت أنهيت ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاتم فتبين الآن أن الإتمام به الإنهاء بعد والإكمال مثاله في الإكمال وأتممت عليكم نعمتي لأن ليس المراد أنهيتها إذ أن نعمات الله لا تذكر ترى ومثال الإنهاء وما فاتكم فأتموا أي أنهوهم أتموا الحج والعمرة لا يشمل المعني أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإكمال ولهذا فسر فسر معنى الاتمام أو فسر الاتمام كثير من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك مش من تنشئهما أي تسافر من بلدك قاصدا الحج والعمرة ولا تحمل تجارة فإذا وصلت إلى المقات قلت لعلي أحرم وعلى هذا التفسير يكون معنى الاتمام ما؟ ما. الإكمال بإخلاص النية لله عز وجل وكذلك الإكمال بكون الحج موافقا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو أقرى لتأخذوا عني مناسككم هذا إتمام الإتمام النوع المعنى الثاني لإتمام الإنهاء بمعنى أنك إذا شرعت فيهما ها؟ لا تقطعهم بمعنى لا تقطعهم يعني فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي طيب يقول أتم فإن أحصرتم قد يقول قائل إن قوله فإن أحصرتم يعين المعنى الثاني وهو أن الإشمام بمعنى الإنها لقول فان أحصر ولكن نقول كما قررنا سابقا إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده لا يقتضي التخصيص ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر بعض أفراد حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص ومثلنا بالحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقلنا إن بعض أهل العلم قال إن الشفعة ما تكون إلا بالعقاء لقوله إذا وقعت الحدود وصرف في الطرق ولا تكون في السيارات أو في في في المواشي أو ما أشبهها لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا بصرف فيها الطرق وقلنا أن الصحيح أن شفعة عام حتى فيما لو كان بين وبين سيارة وبع تنصيبك منها فإن لي حق الشفعة لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة الضرر الحاصل بالشريكة الجديد، ها؟ في العقار. نعم. طيب المهم أن قوله فإن محصرته، وإن كان هذا حكما خاصا يتعلق بالإتمام الذي بمعنى إنهاء، فإنه لا يقتضي، هاه؟ تخصيص الآية به. لا يقت تخصيص الآية به. إذ لا مانع من أن نعطف بذكر حكم بعض أفراد العائلة. وقول فإن أحصرتم أحصر الحصر بمعنى التضيير ومنه سمينا الكلام الدال على التخصيص سميناه حصرا لأنه يضيق الدائرة فالحصر بمعنى التضييق والمعنى إن أحصرتم أي ضيق عليكم حتى منعتم من اتمامهما، نعم فإن احصرتم فما السيسر من الهدي يعني فعليكم ما السيسر من الهدي وعلى هذا فإن شرطية فعل الشرط احصرتم وجوابهم فما السيسر من الهدي فالفاورة بتقول للجواب وما مبتدا خبره محذور والتقدير فعليكم ما سيسر من الهدي لم يقل ما تيسر قال ما السيسر مبالغة في سهولته فأنه سيسر بمعنى أنقاد وسهل جدا حتى كان بمنثل أولكم وأيديكم وقال فما السيسر من الهدي من هذه بيانية لا بيانية بيان لما في قوله مسيسر من الهدي. مسيسر من الهدي. يعني كانه بين معنى قوله مسيسر. يعني مسيسر من من الدراهم، هاه؟ من الطعام، هاه؟ من الثياب، لا، من الهدي. فتكون من بيان لما بيان لما في قوله مسيسر من الهدي. وما المراجب بالهدي الهدي ما كان من الأزواج الثمانية ما كان من الأزواج الثمانية يبينها لنا عبدالوخاء وش الأزواج الثمانية نعم والبقر نعم أه... ولا غنام ولا غنام دي نوعايه لا الله الضان والماع الضان والماع هكذا هذا معنى الحديث والدليل ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم باعت بهديه من الغنم فأهدى غنما وقيل إن المراجب بالهدي ما كان من الإبل والبقر لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدفل فيها حصل في صلح الهديمي والصحابة ما أهدوا إلا إبلا وبقرا ما مهم ولكن يقال هذا العبرة في عموم اللفت لا بخصوص السبب وقوله تعالى فإن أحصرتم الفعل مبين المجهود مبين المجهود ومن فوائد بناء الفاعل المجهول إرادة العموم إرادة العموم لأنه لو بني للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم به اختص الحكم به إذا قلت مثلا أقام زيد عمرا صار المقيم زيد زيد قلت فإذا قلت أقيم عمر بقيمة عمرون، ها، صار عم، عم، إذا فإن أحصرتم بأي سبب من أسباب، بعدو، بمرض، بكسر، بظلل طريق، بضيع نفقه، بأي شيء، ها، فما سيسر من الحديث؟ طيب، ما سيسر من الحديث؟ ثم ماذا؟ نحل نحل, نحل نحل نحل لكن ثم نحل من من أين نأخذ إن المعنى فإن أصرتهم مسأسة من هذه ثم محل من قوله وأتهم وأتهم لأن ما سيسر من هذه عيوض عن موجب الإتمام عيوض عن وجوب الإتمام الذي أزمن الله به فالمعنى إن أصرتهم عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما السيسر من الهدي طيب ما تقولون لو قال قائر احصر احصرتم بعدو لأن الآية نزلت في فديبيا والإحصار كان فيها بعدو هذا الجواب أن في عموم اللغة لا بخصوص السبب ولهذا بإجماع المسلمين أن قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فاتحرر رقبه إلى آخره أنها لا تختص بالذي نزل فيه نعم. بالإجماع وكذلك للذين يؤلون من نسائهم وغيره ما تختص بما نزل فيه هذه أيضا لا تختص وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية لكنها لا تحصر السبب وقول فما سيسر من الهدي ولم يقل من هدي إشارة إذا أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزء التقدر به إلى الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتلبحوا جزعة من الضعف وعلى هذا لا بد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كبر البس ويقول هذا مسيسر من الهدي لأنه يقول ما من هدي هكذا يقولون ويجادلون انا اقول لهم ما قال ما قال الله عز وجل تمسيسرا من هدي فالقال قال من الهدي الذي للعهد العرفي المعروف شرعا والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسلم نعم فليس هذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله في الإحصار قل في غيره مطلقا في الإحصار إنه قال فهنا السلسل ما سيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا إذا قلنا إن قوله ولا تحدقه معطوف على قوله فما سيسر من الهدي أما على على القول بأنه معطوف على قوله أتم واتم الحج والعمرة لله ولا تحذر وص فو شاملا للمحصر وغير المحصر والمعنى الثاني هو الصواب المعنى الثاني هو الصواب في دليل أول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل قال إني قد سقطت الهدي فلا احل ها حتى انحل وهل في ذلك حصر ها في حصل بحجه الوداع ما في إذن هو شانه وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم رؤوس هل المعنى لا تحلقوا جميعها حلقوا بعضها جائز، هاه؟ لا، لا، صحيح. فوسر، هاه؟ نقول هنا قاعدة مهمة أن الأمر إذا علق بالكل شمل الكل، ولا يحصل أن به إلا بفعل الكل. نعم، الأمر إذا علق بالكل تعلق به. فلا يصف الانتثال إلا به فقوله امسحوا برؤوسكم ها يشمل الرأس كله لأنه أمر ولا يتحقق الانتثال إلا بفعل المعمور به جميعه أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه لأن المنهي عنه مفسدة والمفسدة تكون في القليل وبالكثير. وبالكثير تكون بالقليل وبالكثير فعلى هذا يكون قول لا تحلق القروس تكون شاملا آه. للقليل وللكثير ولا تحلق القروس إذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزه مش يتعلق وكلت حتى بقي مثقال ذر ها انت ثالث ولا لا ها لم تمتثل. لكن لو قلت كلها، فأكلتها إلا متقالد الره. امتثلت ولا لا؟, لا؟ سبحان الله. ما امتثلت؟ ما امتثلت؟ كلها، أكلتها إلا متقالد ره. ما امتثلت؟ لأن الأمر يتعلق بالجميع. إذا أمر الشارع بشيء فالمراد المرات ما يحصل امتثال إلا بفعل جميعهم امسحوا برؤوسكم ما هي بعيدة ما سح الانسان برأسه الا قليلا منه يمتثل ولا لا لا، ما يمتثل لكن اذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا بمعنى ان فعل بعضه كفعل كفعل كله لانه مفسد ولا يتحقق اجتنابه الا باجتناب جميع. فهمهم ولا ما يدحق إجنابه إلا بإجنابه جميعه نعم طيب إذا لا تحلق روثكم لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله حتى حرف غارح والمغية ما هم المغية يا أخوان إي وش المغية الغاية بلوغ الهدي محل والمغية حلق الرأس لا تحلق رؤوسكم إلى هذا إلى أن يبلغ الهدي محله محل يحتمل أن تكون اسم زمان اسم زمان بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله وهو يوم يوم العيد يوم العيد وليس المراد إلى أن تذبح الهدي وهذا من بلغة القرآن إلى أن يبلغ الهدي محله ولهذا لو قدم الإنسان الحلق على النحر يجوز ولا لا في يوم العيد قدم الحلق على النحر يجوز لأن الهدي قد بلغ محله وإن كما ذويه قد بلغ محله أي وقت حلوله وقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معروف أن يعني ظاهر السياق أنه في من ساق الهدي في من ساق الهدي أما من لا هج معه فلا يسرح أن يتوجه إليه مثل هذا القول وعلى هذا فيكون الحكم في من ساق الهدي سواء ساقه من بلده أو من الميقات وبعضهم قال أو من الحل نعم وبعضهم قال أو من الحرم ما لم يصل إلى مكة. فالمهم إذا ساقه الإنسان ما عاد يمكن يحل إلا يوم العيد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل في حجة الوداع. وكان تمنى قال لو أن استقبلت من أمس نسَدَ برد ما سُقِتُ الهدي ولا حلت معه. دل هذا على أنه ما يجوز إن الإنسان إذا كان معه هدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ولهذا قالوا لا تحلوحوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسفه فمن كان منكم الخطاب لمن لمن وجه إليه الأمر الأول وهو قوله وأكم الحج والعمر إذن فالخطاب لمن شرع في الحج والعمر نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به ألم من رأسه الآية لا شكنا فيها تقديرا يعني فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ها فحلق فحلق فعليه فدية مثل ما قلنا في الصيام فمن كان منكم على سفر فأفضر فعليه عدة نعم يقول الله عز وجل أو به أذن من رأسه أو به أذن التأذي غير الضرب مريض إنسان مريض قال له الأطباء ما ي... ما يشفي مرض رأسك وصداعك إلا أن تحلق إذا حلقت راح عنك الصداع يجوز يحلق ولا لا؟ نعم. ما يجوز؟ لما قال فما كان منكم مريضا إنسان مهو مريض متعب لكن به أدم من رأسه كيف أدم؟ الرأس إذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير وسخ. إذا لم يتعاهد الإنسان بالتنظيف، وإذا كان كثير ووسخ كان كثير القمل أولى والقمل معروف ومعلوم أن القمل يؤذي الإنسان القمل يؤذي الإنسان لأنه يعض ويشرب دمه أليس كذلك لا. لا. طيب إذا كان به أدم من رأسه فحلق فالأمر ميسر والحمد لله الأمر ميسر لكن عليه فدية ولهذا قال ففدية طيب هل يدخل في في أذى الرأس في الأذى ما لو كان به حكة حكة وقال له الأطبة ما تزور إلا بحلق الرأس ها يدخل يدخلها يدخل إما في المرض أو الأذى طيب لو قال له الأطباء هو الآن داخ وقال الأطباء ما تزول منك الدوخة إلا إذا حجمت على رأسي والحجامة تحتاج إلى حلق يجوز نعم يجوز أن يحلق ويحتاج، وكذلك الجرح لو قالوا ما نصل إلى مدوة هذا الجرح إلا بحلق ما حوله وما الشعر، نقول أيضا يجوز نعم وقوله ففدية وشرف فدية خبرنا خبرنا والتقدير فعليه فدية فعليه فدية وقوله فدية الفدية ما يدفع لفداء شيء أغلى منه الفدية ما يدفع للافتداء عن شيء عن شيء نغلامين. إذا الآن لو أن أحد أخذ منك سيارة وقال ما أدفع عليك إلا بعشرة آلاف ريال والسيارة ما تسوى إلا ألف تدفع له ألف عشرة لا لا, لا. لا. تسوى نعم أخلي عشرة عندي ولا أدفع ريال أدفع له عشرة وأخذ ألف ريال خسر 9000 لكن إذا كانت